لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله يوم بعادمين ارحم الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا يحزنون واذا خضنا ميدان ق وقالنا لهم كونه قردة الخاسرين فجعلناها لكاذا لما بين يدينا وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ كيبهننا ما هي إن البقرة شابها عليها وإنا إن شابها بالله لنهتدون قال إنه يقول إنها بقرة هذا أولو تثير الأرض ولا تسقي الحمق مسلمة لا شيئة فيها قال الآن جئت بالحق فدبه All uh right. -huh.